جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدية والقائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن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 وأكثرهم لا يعقلون